الجهاد في سبيل الله لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في ذات المعاد فالفصل الذي عقده باسم فصل في ترتيب هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل أول ما أوحى به تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك اولى نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه فأنذر فنبعه بقوله اقرأ وعرسله بيا أيها المدثر ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين فأقام بضع عشرة سنه بعد نموته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام أهل صلح وهدى وأهل حرب وأهل ذمة فأمر بأن يتم لأهل العات والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد وأمر أن يقاتل من نقض عهده ولما نزلت صورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلبة عليهم فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجه واللسان وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبع هودهم إليهم وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا سلخت قاتلهم فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر وأمره أن يتم للموسي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم وضرب على أهل الذمة الجزية فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة ثم قال حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين محاربين وأهل ذمة والمحاربون له خائفون منه فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام مسلم مؤمن به ومسالم له آمن وخائف محارب وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجه وعمر أن يعرض عنهم ويغلب عليهم وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة كالمنهج الحركي لهذا الدين جديرة بالوقوف أمامها طويلة ولكننا لا نملك هنا إلا أن نشير إليها اشارات مجملة السمة الأولى هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين فهو حركة تواجه واقعا بشرية وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه تواجهه بالدعوة والبيان بتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخدعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير ربهم الجليل إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي كما أنها لا تستخدم القهر المادي لضمائر الافراد وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك في اخراج الناس من العبودية للعباد الى العبودية لله لله وحده كما سيجي والسمة الثانية في منهج هذا الدين هي الواقعية الحركية فهو حركة ذات مراحل كل مرحلة لها وسائل مكافئه لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها فهو لا يقابل الواقع بمضغيات مجردة كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في الجهاد ولا يراعون هذه السمكة فيه ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج وعلاقة النصوص المختلفة في كل مرحلة منها الذين يسمعون هذا يخلطون خلطا شديدا فيلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية ذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا يمثل القواعد النهائية في هذا الدين ويقولون، وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ويحسبون أنهم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخليه عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا وتعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد لا بقهرهم على اعتناق عقيدته ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهرها وهذه العقيدة تعتنقها او لا تعتنقها بكامل حريتها والسمه الثالثة هي ان هذه الحركة الدائبة والوسائل المتجددة لا تخرج هذا الدين عن قواعده المحددة ولا عن اهدافه المرسومة فهو منذ اليوم الاول سواء وهو يخاطب العشيرة الاقربين او يخاطب قريشا او يخاطب العرب اجمعين او يخاطب العالمين انما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتهاء الى هدف واحد هو اخلاص العبودية لله والخروج من العبودية للعباد لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين ثم يمضي الى تحقيق هذا الهدف الواحد في خطة مرسومة ذات مراحل محددة في كل مرحلة وسائلها المتجددة على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة والسمة الرابعة هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن زاد المعاف وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته في أي حائل من نظام سياسي أو قوة مادية وأن تخلي بينه وبين كل فرد يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته ولكن لا يقاومه ولا يحاربه فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلامي ان يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه والمهزمون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن الجهاد في الإسلام يدفع عن الإسلام هذا الاتهام؟ يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة وبين منهجه في تقطيم القوى السياسية والمادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس الناس وتمنعهم من العبودية لله وهما أمران لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما ومن أجل هذا التخليص وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة يحاولون أن يحصر الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم الحرب الدفاعية والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم ولا ببواعثها ولا تكييفها كذلك إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي أن تلمسها في طبيعة الإسلام ذاته ودوره في هذه الأرض وأهدافه العليا التي قررها الله وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول في هذه الرسالة وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات إن هذا الدين اعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد ومن العبودية لهواه ايضا وهي من العبودية للعباد وذلك بإعلان الألوهية لله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الفكم فيه للبشر بصورة من الصور أو بتعبير آخر مرادف الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور ذلك أن الحكم الذي مرض الأمر فيه إلى البشر ومصدر السلطات فيه هم البشر هو تأليه للبشر يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المعتصب ورده إلى الله وطرد المعتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مكان العبيد إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض أو بالتعبير القرآني الكريم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا تقول اشهدوا بأننا مسلمون ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعينهم هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة ولا رجال ينطقون باسم الآلهة كما كان الحال فيما يعرف باسم أثيوقراطية أو الحكم الإلهي المقدس ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره في شريعة مبينة وقيام مملكة الله في الأرض وازاله مملكة البشر وانتزاع السلطان من ايد معتصبيه من العباد وربه الى الله وحده وسيادة الشريعة الإلهية وحدها والغاء القوانين البشرية كل اولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان لان المتسلطين على رقاب العباد والمعتصبين لسلطان الله في الارض لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان فإلا فما كان ايسر عمل الرسل في اقرار دين الله في الأرض وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وتاريخ هذا الدين على ممر الأجيال إن هذا الإعلام العام لتحرير الإنسان في الأرض من كل سلطان غير سلطان الله بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا إنما كان إعلانا حركيا واقعيا ايجابيا اعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك، ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل الحركة إلى جانب شكل البيان ذلك ليواجه الواقع البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه والواقع الإنساني أمس واليوم وغدا يواجه هذا الدين بوصفه إعلانا عاما لتحرير الإنسان في الأرض من كل سلطان غير سلطان الله بعقبات اعتقادية تصورية وعقبات مادية واقعية وعقابات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة وتختلف هذه بكلب وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد. وإذا كان البيان يواجه العقائد والتصورات فإن الحركة تواجه العقبات المادية الأخرى وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية والعنصرية والصبقية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكه وهما معا البيان والحركة يواجهان الواقع البشري بجملته بوسائل مكافئة لكل مكوناته وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض الإنسان كله في الأرض كلها وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير الإنسان العربي وليس رسالة خاصة بالعرب إن موضوعه هو الإنسان نوع الإنسان ومجاله هو الأرض كل الأرض إن الله سبحانه ليس رب للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم إن الله هو رب العالمين وهذا الدين يريد أن يرب العالمين إلى ربهم وأن ينتزعهم من العبودية لغيره والعبودية الكبرى في نظر الإسلام هي قضوع البشر لاحكام يشرعها لهم ناس من البشر وهذه هي العبادة التي يقرر أنها لا تكون إلا لله وأن من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين ولقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاتباع في الشريعة والفكمة هو العبادة التي صار بها اليهود وما مشركين مخالفين لما أمر به من عبادة الله وحده أخرج الترمذي بإسناده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام وكان قد تمصرت الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته فأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه أي عدي صليب من فضه وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة التي تخرج من الدين وأنها هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض الأمر الذي جاء هذا الدين ليلغيه وليعلن تحرير الإنسان في الأرض من العبودية لغير الله ومن ثم لم يكن ضد للإسلام أن ينطلق في الأرض الواقع المخالف لذلك الإعلان العام بالبيان وبالحركة مجتمعين وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد الناس لغير الله أي تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى البيان واعتناق العقيدة بحرية لا يتعرض لها السلطان ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركه التحرر بالانطلاق الفعلي بعد ازاله القوه المسيطره سواء كانت سياسيه بحته او متلبسه بالعنصريه او الطبقيه داخل العنصر الواحد انه لم يكن من قصد الاسلام قط ان يكره الناس على اعتناق عقيدته ولكن الاسلام ليس مجرد عقيده إن الإسلام كما قلنا اعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد فهو يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان ثم يطلق الأفراد بعد ذلك احرارا بالفعل اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم ولكن هذه التجربة ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدا للعباد وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده وذلك بتلقي الشرائع منه وحده ثم ليعتنق كل فرد في ظل هذا النظام العام ما يعتنقه من عقيدة وبهذا يكون الدين كله لله أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لله إن مدلول الدين أشمل من مدلول العقيدة إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة وفي الإسلام يمكن أن تقضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام والذي يدرك طبيعة هذا الدين على النحو المتقدم يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد بالبيان ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من استلاح الحرب الدفاعية كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام إنما كان حركة دفاع وانطلاق لتحرير الإنسان في الأرض بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة وإذا لم يكن ضد أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية فلابد أن نغير مفهوم كلمة دفاع وأن نعتبره دفاعا عن الإنسان ذاته ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحضرة في هذا الزمن وبهذا توصع في مفهوم كلمة الدفاع نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في الأرض بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد وتقرير أنوهية الله وحده وربوبيته للعالمين وتحقيم مملكة الهوى البشري في الأرض وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية وأما محاولة البحث عن أسانيد في إثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة على الوطن الإسلامي وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض كما أنها تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض وكيف كانوا يدفعون هذا المد وأمام الدعوة تلك العقبات المادية من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية والاقتصابية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقية والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك سجاجة ان يتصور الانسان دعوة تعلن تحرير الانسان نوع الانسان في الارض كل الارض ثم تقف امام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان إنها تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد تخاطبهم بحريه وهم يطلقو الصراح من جميع تلك المؤثرات فهنا لا اكراه في الدين أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية فلا بد من ازالتها اولا بالقوه للتمكن من مخاطبة قلب الانسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال إن الجهاد ضرورة للدعوة إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان أعلانا جدا يواجه الواقع التالي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري سواء كان الوطن الإسلامي وبالتعبير الإسلامي الصحيح دار الإسلام آمنا أم مهدداً من جرانه فالإسلام يسعى إلى السلم لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجرد أن يؤمن الرقعة الخاصة التي يعتمق أهلها العقيدة الإسلامية إنما هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كله لله أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا اربابا من دون الله والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهاديه في الإسلام بأمر من الله لا بأوائل أيام الدعوة ولا فلا فلقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام محاربين له وأهل عهد وأهل ذمه ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين محاربين وأهل ذمه والمحاربون له خائفون منه فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام مسلم مؤمن به ومسالم له آمن وهم اهل الدم كما يفهم من الجملة السابقة وقائف محارم وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين واهدافه لا كما يفهم المهزمون امام الواقع الحاضر وامام هجوم المستشرقين الماكر ولقد كف الله المسلمين عن القتال في مكة وفي اول العهد بالهجرة الى المدينة وقيل للمسلمين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 يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عظيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاه وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقيل لهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا حق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤت الجزية عن يد وهم صاغرون فكان القتال كما يقول الإمام ابن القيم محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه وجدية الوقائع الجهاديه في صدر الإسلام وعلى مدى طويل من تاريخه إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يدون في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضوء الواقع الحاضر وأمام الهدوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي ومن الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن؟ وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه شأن عارضا مقيبا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الفدود لقد دين الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا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 وإذن فهو الشأن الدائم للحالة العارضة الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض وانه متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبيه الله للعالمين وتحرير الإنسان من العبودية للعباد رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن الإنتان في الأرض ذلك السلطان الغاصب حال دائمة لا يقف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله إن الدفع عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة والذي دعت الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين المدينة هذا هدف أولي بد منه ولكنه ليس الهدف الأخير إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق الانطلاق لتحرير الإنسان ولإذالة العقبات التي تمنع الإنسان ذاته من الانطلاق وكف ايدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم لأنه كان مكفولا للدعوة في مكة حرية البلاغ كان صاحبها صلى الله عليه وسلم يولك بحمايه سيوف بني أن يصدع بالدعوة ويخاطب بها الآذان والعقول والقلوب ويواجه بها الأفراد لم تكن هناك سلطه سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الدعوة أو تمنع الأفراد من سماعه فلا ضرورة في هذه المرحلة استخدام القوة فذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في هذه المرحلة وقد لخصتها في ظلال القرآن عند تفسير قوله تعالى الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا زكاء من صورة النساء ولا بأس في إثبات بعض هذا التلخيص هنا ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين في وسط ظروف معينة ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم على شخصه أو على من يلوذون به ليخلص من شخصه ويتجرد من ذاته ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به نحو الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فلا يندفع لأول مؤثر كما هي طبيعته ولا يحتاج لأول مهجّد فيتم لا في طبيعته وحركته وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره به. مهما يكون مخالفا لمالوفه وعاداته وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي لإنشاء المجتمع المسلم الخاضع لقيادة موجهة المترق المتحضر غير الهمجي أو القبلي وربما كان ذلك أيضا لأن الدعوة السليمة كانت أشد أثرا وأنتدى في مثل بيئة قريش ذات العنجهية وشرف والتي قد يدفعها القتال معها في مثل هذه المرحلة إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة كثارات العرب المعروفة التي أثارت حرب داحس والغبراء وحرب البسوس أعوام طويلة تفانت فيها قبائل برمتها وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام فلا تهدأ بعد ذلك ابدا فيتحول الإسلام من دعوة ودين إلى ثارات ودخول تنسى معها وجهته الأساسية وهو في مبدأه فلا تذكر أبدا وربما كان ذلك أيضا اجتنابا لإنشاء معركة ومقتله في داخل كل بيت فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم إنما كان ذلك موكولا إلى أولياء كل فرد يعذبونه ويفتنونه ويؤذبونه ومعنى الإذن بالقتال في مثل هذه البيئة أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت ثم يقال هذا هو الإسلام ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال فقد كانت دعاية قريش في الموسم في اواسط العرب القادمين للحج والتجارة إن محمدا يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته. فكيف لو كانت ذلك يأمر الولد بقتل الوالد والمولى بقتل الولي في كل بيت وفي كل محله وربما كان ذلك ايضا لما يعلمه الله من ان كثيرين من المعاندين الذين يفتنون اوائل المسلمين عن دينهم ويعذبونهم ويؤذونهم هم بانفسهم سيكونون من جند الاسلام المخلص بل من قيادته الم يكن عمر بن الخطاب من بين هؤلاء وربما كان ذلك ايضا لان النخوه العربيه في بيئة قبلية من عادتها أن تفور للمظلوم الذي يحتمل الاذى ولا يتراجع فبخاصة إذا كان واقعا على كرام الناس فيهم وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظره في هذه البيئة قد مضغنة لم يرضى أن يترك أبا بكر وهو رجل كريم يهاجر ويخرج من مكة ورأى في ذلك عارا على العرب وعرض عليه جواره وحمايته وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب بعدما طال عليه الجوع واشتدت المحنة بينما في بيئة أخرى من بيئات الحضاره القديمة التي مرضت على الذل قد يكون السكوت على الأذى مدعاه للهزء والسخرية والافتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي وربما كان ذلك أيضا لقلة عدد المسلمين حينذاك ذات في مكة حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت اخبارها متناثره حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائها حتى ترى ماذا يكون مصير الموقع ففي مثل هذه الحالة تنتهي المعرفة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة حتى ولو قتلوهم أضعاف من سيقتل منهم ويبقى الشرك وتنمح الجماعة المسلمة ولم يقم في الأرض للإسلام نظام ولا وجد له كيان واقعي وهو دين جاء ليكون هاج حياة وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة فأما في المدينة في أول العهد بالهجرة فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حولها ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك أولا لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان لا تقف له سلطه سياسية تمنعه وتقول بين الناس وبينه فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصريف شؤونها السياسية فنصت المعاهدة على أن لا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير حربا ولا ينشئ علاقة خارجية إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واضحا أن السلطه الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة فالمجال أمام الدعوة مفتوح والتخلية بين الناس وحرية العقيده قائمة ثانيا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد التفرغ في هذه المرحلة لقريش التي تقوم معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقع في حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمر بين قريش وبعض دنيها. لذلك رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال السرايا وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة. ثم توالت هذه السرايا على رأس تسعة أشهر ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا ثم على رأس ستة عشر شهرا ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا وهي أول غزاه وقع فيها قتل وقتال وكان ذلك في الشهر الحرام والتي نزلت فيها آيات البقرة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 وهي التي نزلت فيها صورة الأنفال ورؤية الموقف من قلال ملابسات الوقع لا تدع مجالا للقول بأن الدفاع بمفهومه الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر وأمام الهدوم الاستشراقي المات إن الذين يلجؤون إلى تلمس أسباب دفاعية ضحتة لحركة المد الاسلامي إنما يؤخذون بحركة الهجوم الاستشراقية في وقت لم يعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلام إلا من عصم الله ممن يصرون على تحقيق اعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان في الأرض من كل سلطان إلا من سلطان الله فيكون الدين كله لله فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام، والوجه الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية. فجُئات في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقات في سبيل الله فوَقَتْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ لُؤْثِيَ أَجْرًا عَظِيمًا.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 فهتم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت المصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل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 إنها مبررات تقرير إلوهية الله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس ومطاردة الشياطين ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس والناس عبيد لله وحده. لا يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه. وهذا يكفي. مع تقرير مبدأ لا إكراه في الدين أي لا إكراه على اعتناق العقيدة بعد الفروج من سلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن السلطان كله لله أو أن الدين كله لله بهذا الاعتبار، إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك وهذه وحدها تكفي لقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغذات من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول خرجنا ندافع عن وطننا المهدد أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر وقديفة بن وحسن والمغيرة بن شعبة جميعا بروست قائد جيش الفرس في القادسية وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية قبل المعركة الذي جاء بكم فيقول الجواب الله ابتعدنا لخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه ومن أبا قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام وفي منهجه الواقعي في الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه في مراحل محددة بوسائل متجدده وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء ولو يوجد خطر تدا على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته وطبيعة المعوقات السعلية كالمجتمعات البشرية لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ومرقودة إنه ليكفي لأن يخرج المسلم مجاهدا في سبيل الله لنفسه وماله في سبيل هذه القيم التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يقول قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان مع هواه وشهواته مع مطامعه ورغباته مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه مع كل شارة غير شارة الإسلام ومع كل دافع إلا العبودية لله وتحقيق سلطانه في الأرض وترب سلطان التواغيط المتصدين لسلطان الله الذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية الوطن الإسلامي يغضون من شأن المنهج ويعتبرونه أقل من الموطن وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات إنها نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه والمجتمع الذي يتود فيه هذا المنهج هي الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي أما الأرض بذاتها فلا اعتبار لها ولا وزن وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها فبهذا تكون محظم العقيدة وحقل المنهج ودار الإسلام ونقطه الانطلاق لتحرير الإنسان فحقيقة أن حماية دار الإسلام حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج ولكنها هي ليست الهدف النهائي وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيها ثم لاتخاذها قاعدة لانطلاق في الأرض كلها وإلى النوع الإنساني بجملته فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين والأرض هي مجاله الكبير وكما عشتنا فإن الانطلاق بالمذهب الإلهي تقوم في وجهه عقبات مبية من خلطة الدولة ونظام المجتمع وأوضاع البيئة وهذه كلها هي التي ينطلق الإسلام ليحطمها بالقوة كي يخلو له وجه الأفراد من الناس يخاصب ضمائرهم وأفكارهم بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار يجب أن لا تخدعنا أو تفجعنا حملات المستشرقين على مبدأ الجهاد وأن لا يسئل على عاتقنا ضغط الواقع وفقله في ميزان القوى العالمية فنروف نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين فهي ملابسات دفاعية وقتيه كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت ام لم توجد ويجب فنحن نستعرض الواقع التاريخي ان لا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين واعلانه العام ومنهجه الواقعي والا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية حقا انه لم يكن ضد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له لأن مجرد وجوده في صورة اعلان عام لربوبيه الله للعالمين وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية وميلاد مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكميه لأن الحاكميه فيه لله وحده إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله القائمة على قاعدة العبودية للعباد أن تحاول سحقه دفاعا عن وجودها ذاته ولا بد أن يتحرك المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه هذه ملابسة لا بد منها تولد مع ميلاد الإسلام ذاته وهذه معركة مفروضة على الإسلام فرض ولا خيار له في خوضها وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما طويلة هذا كله حق ووفق هذه النظرية تكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده ولا بد أن يقود معركة دفاعية مفروضة عليه الضربة ولكن هناك حقيقة أخرى أشد سالة من هذه الحقيقة إن من طبيعة الوجود الإسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ الإنسان في الأرض من العبودية لغير الله ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يندوي داخل حدود عنصرية تاركة الإنسان نوع الإنسان في الأرض كل الأرض مشترى والفساد والعبودية لغير الله. إن المعسكرات المعادية للإسلام يجيء عليها زمان تؤثر فيه أن لا تهاجم الإسلام إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية. ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام ولكن الإسلام لا يهاجمها إلا أن تعلنت استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزيه ضمانا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها هذه طبيعة هذا الدين وهذه وضيفته بحكم أنه إعلام عام لعبودية الله للعالمين وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية لا يحركه إلا خلف لا تداء إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانتلاق. إن مبررات الانطلاق الأسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية وليس منهج الانسان ولا مذهب شيعة من الناس ولا نظام جنس من الأجناس ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تسطر في قلنا هذه الحقيقة الهائلة حين ننفّى. أن القضية هي قضية الوهيه الله وعبودية العباد إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لاختيار له فيها بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن تهاجمه وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك بدأاً فيدخل في هذه المعركة المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتماً ولكنها في نهاية الطريق تبدو هائلة شاسعة. تعجر المشاعر والمفهومات الإسلامية تغيرا كبيرا خطيرا إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا الهيا جاء ليقرر قبر الله في الأرض وعبوديه البشر جميعا لإله واحد ويصب هذا التقرير في قالب واقعي هو المجتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد بالعبودية لرب العباد فلا تحكمهم إلا شريعة الله التي يتمثل فيها سلطان الله أو بتعبير آخر تتمثل فيها أنوهيته فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ويخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدوله السياسي. او اوضاع الناس الاجتماعية ان هناك مسافة هائلة بين اعتبار الاسلام على هذا النحو واعتباره نظاما محليا في وطن بعين فمن حقه فقط ان يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الاقليمية هذا تصور وذاك تصور ولو ان الاسلام في كلتا الحالتين في وجاهد ولكن التصور الكلية ببواعف هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه يختلف اختلافا بعيدا يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم القطة والاتجاه إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء فالإسلام ليس نحلة قوم ولا نظام وطن ولكنه منهج إله ونظام عالم ومن حقه أن يتحرك هو حطم من الأنظمة والأوضاع التي تغلب من حرية الإنسان في الاختيار. وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد لكرههم على عتبة عقيدته إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع وحظر الأفراد من التأثيرات الفاتدة المفسدة للطريقة المقيدة لحرية الاختيار. ومن حق الإسلام أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده يحقق اعلانه العام بربوبيه الله للعالمين وتحرير الناس أجمعين وعبادة الله وحده لا تتحقق في التصور الإسلامي وفي الواقع العملي إلا في ظل النظام الإسلامي فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد كل حاكمهم ومحكومهم أسودهم وأبعدهم قاطيهم ودانيهم فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء أما في سائر الأنظمة فيعبد الناس العباد لأنهم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد وهو من خصائص الألوهية فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا وعملا سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء وأيما بشر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية سواء سماها باسمها أم لم يسمها والإسلام ليس مجرد عقيدة حتى يقنع بأبلاغ عقيدته للناس في البيان البيان إنما هو منهج تتمثل في تجمع تنظيمي حركي يصحف لتحرير كل الناس والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو ومن ثم يتحكم على الإسلام أن يجيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرير العام وهذا كما قلنا من قبل معنى أن يكون الدين كله لله ولا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته، كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزمين تحت ضغط الواقع الحاضر تحت الهجوم الاستشراقي الماتر وتحرجون من تقرير تلك الحقيقة لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيده والمستشرقون القبثاء يعرفون جيدا أن هذه ليست هي الحقيقة ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بهذه الحقيقة أو بهذه الطريقة ومن ثم يقوم المنافقون المهزومون عن سمعة الإسلام بنفس هذا الاتهام، فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته وحقه في تحرير الإنسان ابتداء وقد غشي على أفكار الباحثين العسريين المهزونين ذلك التصور الغربي لطبيعة الدين وأنه مجرد عقيدة في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة ومن ثم يكون الجهاد للدين جهادا لفرض العقيدة على الضمير ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام فالإسلام منهج الله للحياة البشرية وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده بالألوهية متمثله في الحاكميه وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية جهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام. أما العقيده فامر موقول إلى حريه الاقناع في ظل النظام العام بعد رفع جميع المؤثرات، ومن ثم يختلف الأمر من أساس، وتصبح له صورة جديدة كاملة. وحيثما وجد التجمع الإسلامي الذي يتمثل فيه المنهج الالهي فإن الله. يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية تحرية الوجدان فإذا قف الله أيدي الجماعة المسلمة فطرة عن الجهاد فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ مسألة مختديات حركة لا مسألة عقيدة وعلى هذا الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة في المرحلة التاريخية المتجددة ولا نخلط بين دلالتها المرحليه والدلالة العامة في خط الحركة الإسلامية الثابت الطويل.